فَمَفِلْ الْأَرْضَ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنْ عَلُوًا كَبِيراً فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثم ردّدنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموالٍ وبنين وجعلناكم وأمددناكم بأموالٍ وبنين وجعلناكم أكثرًا في راح إن أحسنتم أحسنتم لأفوسكم وإن أساءتم فلها فإذا جاء يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا